الوحدة الخامسة الرياضة الدرس الأول تاريخ الرياضة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تاريخ الكرة الطائرة تاريخ كرة القدم تاريخ كرة السلة الألعاب الرياضية النوادي المنتخب الوطني التركي المسابقات الرياضية